وقال حدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمره بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فافضن فإن حظن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيظ إذا كن قد افضن يبين لنا مالك فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه. كانت إذا حجت ومعها نسوة في رفقتها إذا جاء يوم العيد وجاءت إلى منا ورمينا جمرة العقبة حالا بادرت بهن إلى البيت ليطلقنا ليش اولا سنة ألم تكن طافت معكن ثانيا مخافة أن يفجأ واحدة منهن الحيض فتحبسهم حابسة ناهي إذا كانت تبدر أو كانت تبادر وتسرع بإرسال النسوة معها ليطفن بالبيت مخافة من الحيض يأتي قبل أن تطوف طواف الإفاض هذا من جانب من جانب آخر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحج وتحج معه نسوة مخافة من هذا الموقف الحرج ماذا كنا يفعلنا امر عجيب كأنهن معنا اليوم كنا يعمدن الى الدواء يشربنه قبل يوم العيد ليمسك الحيضة عن موعدها حتى يكملن طواف الإفادة ويسلمن من الحبس ما هو هذا الدواء حبوب منع الحمل لا أعواد الأراك هذا حق السواك اللي ينبع عندك هم. يأخذن أعواد الأراك يطبخنها بالماء ويشربن ماءه يؤخر الحيبة عن وقتها ولحل اليوم بدل من قل للمرء احب سكرية يروح للسفارة غير الرحلة صوفي وانت حائض لا كل امرأة تعرف دورتها فاذا خشيت حيضتها قبل طواف الافاضه واستطاعت اقول واستطاعت بمعنى ان صحتها تتحمل تناول حبوب تأخير العادة استعملتها مؤقتا اما اذا كانت صحتها لا تحتمل وهي خطيرة جدا اذا كانت المرأة صحتها لا تلائم حبوب منع الحمل فانه خطر عليها استعمالها وذلك كما ينص الاطباء اذا كانت مريضة بالكبد او عندها استعداد لمرض الكبد بأن كانت أمها أو أختها أو خالتها أو عمتها أو جدتها قريباتها في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة قد أصيبت واحدة منهن بمرض الكبد حينئذ لا تتناول حبوب منع الحمل لأنها قد تسبب تليف الكبد فتموت في الحال اذا تعاطي الدواء اذا كان لها استطاع ولا مضرة عليها فان لها ان تتعاطى هذا الدواء لتتلافى خطر العادة عليها في الطواف ولئلا تضطر ان تحبس او تضطر الى مواقف لا تستطيع ان تقفها. وبهذا يتيسر الأمر أن ذي قب نعم قال كانت إذا حجت ومعها نساء التخاط أن يعذم قدمتهن يوم نح فأفعم فإن إذ ما ذلك لم تنقضهن فدرف بهم وهم هيذى كل قد أفسدوا وتبي لنا أم المؤمنين أن رفقتها من النسوة إن حذن بعد تواف الإفاضة وهم في من أيام التشريق وجاء وقت الرحيل رحلت بهن ولا تنتظرهن ليطهرن ليطفن طواف الوداع لا تركت لهن طواف الوداع وسافرت بهن بدون ايش ان يوادعن كما تقدم حديث ابن عباس